صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عَلَيْهِمْ ولا الضالين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 ثم جعل نسله من سلالة مما إمهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أَيْذَا أَضَلَّنَا فِي الْأَرْضِ أَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ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 هل أتا على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكرا؟ إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت ليه فجعلناه سميعا بصيرا. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا؟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 قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيل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 وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَا أُولَاء يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تبكرة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 Allah akbar Allah...